العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب يقول الإمام المجدد الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب فضل من الله وإحسان من سلم من الشرك كبيره وصغيره واجتنب المعاصي لأن المعاصي تخدش التوحيد وهو ما وقع في المعصية إلا بسبب ما في قلبه من الإعراض أو عدم التصديق أو نحو ذلك فإذا حقق التوحيد تحقيقا كاملا دخل الجنة بغير حساب والترجمة التي قبل هذا قوله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب من فضل التوحيد وثواب التوحيد أن من حققه يدخل الجنة بغير حساب لأنه آمن بالله رب وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وحقق معنى الشهادتين شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله هذا يدخل الجنة بغير حساب لأن الحساب والنقاش يحصل لمن قصر في شيء ما وقع في معصية أو قصر في طاعة فيحاسب ويسأل وأما من حقق التوحيد يعني من قام في قلبه تحقيق التوحيد والإمام بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فإن الله جل وعلا يثيبه على ذلك بأن يدخله الجنة بغير حساب والمؤلف رحمه الله يستدل على ما يقول بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى إن إبراهيم كان أمّة قانة لله حنيف ولم يكن من المشركين وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمّة قانة لله حنيف ولم يكن من المشركين إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء بعده ما بعث الله من نبي بعده إلا من ذريته عليه الصلاة والسلام لأن الله جل وعلا ابتلاه وامتحنه فنجح في هذا الامتحان نجح النجاح العظيم لقوة إيمانه عليه الصلاة والسلام وتعددت الامتحانات من الله جل وعلا والله جل وعلا يمتحن عبده وهو يحبه ويمتحن عبده وهو يبغضه لتقوم عليه الحجة وكما قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه ما نوع هذا الامتحان متعدد امتحان في نفسه عليه الصلاة والسلام حينما أجمع قومه كلهم على إلقائه في النار وصار من أراد أن يتقرب إلى النمرود ملكهم يأتي بحطب لإحراق إبراهيم وأوقدت النار وهو موثق أجل يلقى في النار وكانت النار من جدتها وحرارتها تحرق الطير في الجو. فما بلوك بإبراهيم؟ رفع على شيء ما لأنهم ما يستطيعون القرب منها حتى يلقوا إبراهيم. وإنما رفعوه على شيء لأجل يلقونه في حالة الإلقاء ورد أن جبريل عليه السلام اعترض له في الجو بالنار ألك حاجة؟ أنه جاء أن الملائكة جاءرت إلى ربها يا ربي خليلك فيحبون أن يساعدوه ويسعفوه فأذن الله جل وعلا لجبريل فأترض له في الجو قال لك حاجة قال أما إليك فلا انظر جبريل ذو القوة المتين يقول إليك لا ربي يراني وهو أعلم بي وأما إلى الله فبلأ لا غنى بي عن ربي جل وعلا فابتعد جبريل ما عمل شيء لأنه ما طلب منه شيء أما أما إليك فلا فجاء الغوث من الله جل وعلا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم النار المحرقة قوة حرارتها تحرق الطير بالجو صارت بردا وسلام على إبراهيم هذا نوع من عنواع الامتحان يلقى في النار ويصبر النوع الثاني ذبح ولده فلذة كبده وأحب الناس إليه وليس صغيرا ولا كبيرا بلغ معه السعي صار يمشي معه صغير ما استفاد منه ولا انتفع به كبير اشتغل لنفسه وابتعد عن أبيه هذا بلغ معه السعي فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ما رأيك تهرب توافق قال يا أبا افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين الأب المطيع والابن البار افعل ما تؤمر قال لي الله به افعله لا تتوقف من أجلي وفعلا تله للجبين ليذبحه انتثالا لعمر الله فداه الله جل وعلا بذبح عظيم وسلم الولد ونجح الأب في هذا الامتحان العظيم وتسلط النمرود عليه وتسلط قوم عليه وأذاهم له وإخراجه من بلده وتسلط الملك الظالم على زوجته سارة وعافاه الله منه جل وعلا وعصمها وحفظها أنواع من الابتلاء والامتحان وينجح عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم كان أمّة قانة لله حنيفا نال ما نال بتحقيقه لتوحيد الله جل وعلا وإيمانه به كان أمة قالت القنوت كان أمة الأمة القدوة في الخير كما تقدم لنا يأتي بمعنى القدوة في الخير ويأتي بمعنى المجموعة من الناس ويأتي بمعنى الزمن إن إبراهيم كان أمة يعني قدوة في الخير قانتا لله القنوت الاستمرار في الطاعة وعدم الفتور قوموا لله قانتين قانتا لله حنيفا مائل عن الشرك وأهله ولم يكن من المشركين ما كان منهم ولا قربائهم فأعطاه الله ما أعطاه وأثابه على ما اتصف به عليه الصلاة والسلام امتدحه الله جل وعلا لما اتصف به أوحى الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بإبراهيم عليهم الصلاة والسلام وهو أبو الأنبياء بعده. قال تعالى والذينهم بربهم لا يشركون. وقال تعالى هم بربهم لا يشركون. هذه الآيات آية من الآيات في سورة المؤمنون. قال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذينهم بآيات ربهم لا يشركون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون امتدحهم جل وعلا ببعدهم عن الشرك وأنهم مؤمنون بآيات الله والإيمان بآيات الله ينافي الشرك الشرك لأنه إذا آمن ابتعد عن الشرك وإن وقع في الشرك فما فليس بمؤمن حقا ثم الشرك يتفاوت شرك أكبر مخرج من الملة وشرك أصغر غير مخرج من الملة وشرك خفي نعم وعن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو, أو حمى قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع إلي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهب فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم فلعل الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقالهم الذين لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله ان يجعلني منهم قال انت منهم ثم قام رجل اخر فقال ادعو الله ان يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة هذا الحديث عن حصين ابن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير حصين وسعيد من فقهاء التابعين رحمة الله عليهما أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم يقول حسين كنت عند سعيد زميله وصاحبه ويأخذ عنه فتحدثوا بحديث يسأل سعيد ابن جبير من حضر ايكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة يعني في اثناء الليل انقضى كوكب سقط شهاب يقول حسين فقلت انا انا رأيته ثم انه استدرك رحمه الله خشية أن يظن أنه قام في تلك الساعة يصلي فأراد أن يبين الحقيقة والواقع أنه ما كان يصلي لا يمدحه بشيء ليس فيه وربما قال هذا لأجل يبعد عن نفسه أنه صلى في الليل وهو قد لا ينام منه إلا القليل لأن السلف رحمة الله عليهم يحرصون على الإخلاص لله جل وعلا ولا يحبون أن يطلع على عملهم كان بعض السلف يتمنى أن يعمل عملا لوجه الله لا يطلع عليه إلا الله إن كثيرا من الأعمال لوجه الله تعالى لكن مرتبط بالخلق يطلع عليها فهو يحب أن يعمل عملا لا يطلع عليه إلا الله فقال حسين أما إني لما أكن في صلاة لا تظنون أني قائم في نصف الليل أصلي ولكني لدغت لدغتني عقرب فاستيقظ وما نمت فرأيت الكوكب الذي انقضى فسأله صاحبه لما لدغت ماذا صنعت ماذا فعلت قال ارتقيت يعني فعلت الرقية سواء هو رقى نفسه او طلب من اهل بيته او من من حوله ان يرقاه يعني يقرأ عليه شيء من القرآن والرقية علاج شرعي. وخاصة في اللدغ وفي العين قال فما حملك على ذلك والرقية يحصل من الإنسان يرقى نفسه يعني هو نفسه يقرأ ما تيسر من القرآن ويقرأ آية الكرسي ويقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين وسورة الإخلاص وينفخ على نفسه أو يقرأ بيديه هكذا ثم يمسح بهما جسمه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ولكني ارتقيت يعني رقيت نفسي أو طلبت من أحد الرقية قال فما حملك على ذلك؟ والمفروض الإنسان ما يعمل شيء يتقرب به إلى الله ويطلب به من الله إلا على وفق سنا. ما الذي حملك على أن طلبت الرقي ألم عذاقت؟ وهذا وارد لأن الصحابي رضي الله عنه الذي رقى المريض الذي رقاه على جعل من الغنم ما قرى عليها أكثر من الفاتحة. ما حملك على ذلك قلت يعني مستندي في الرقية حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب بريدة صحابي رضي الله عنه والشعبي تابعي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى يعني أنفع ما تكون الرقياه من العين أو من الحمه والحمه القرصه واللدغه سواء كانت من حية أو عقرب أو زنبور أو أي شيء من ذوات اللدغ والقرص والعين ما يصيبه المرء بعينه ينظر إلى غيره بنظره شريره فيؤثر بنظره بعينه على هذا والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من نظر إلى شيء فأعجبه سواء كان مال له أو لغيره أو ولد له أو لغيره أو غير ذلك أن يبرك يقول تبارك الله أو ما شاء الله أو تبارك الله وأحسن الخالقين وهكذا حتى لا يصاب هذا المنظور بهذه العين ثم لو أصيب فينفع فيها بإذن الله الرقية أن يقرأ على المعين يقرأ عليه شيء من القرآن أو يغسل له يعني يؤخذ له من ماء مسه ذلك العائن فيصب عليه فيشفى بإذن الله يقول سمع عن مريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى يعني أحفى ما تكون الرقية في العين واللدغة ماذا قال سعيد قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع يعني لا لوم عليك لأنك عملت بما سمعت يقوله لصاحبه علي حسين ابن عبد الرحمن يقول سعيد قد أحسن من انت إلى ما سمع لا لوم عليك ولا تلام ما دمت أسنت ما فعلته إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعلم جاءنا من أين من الصحابة رضي الله عنهم مما أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أنا عندي غير ما عندك ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أراد سعيد بن جبير أن يعلم صاحبه عصين بن عبد الرحمن شيء فوق ما تعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم يعني عرض الله جل وعلا على عبد ورسول محمد صلى الله عليه وسلم الأمم السابقة رعاهم عليه الصلاة والسلام مناما أو يقضة الله أعلم فرأى رأيت النبي ومعه الرهد يعني من الثلاثة إلى العشرة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ما معه عدد كبير والأنبياء كثر صلوات الله وسلامه عليهم والنبي ومعه الرجل ما معه إلا واحد والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد يعني تفاوت واحد من العشرة فأقل واحد ما معه إلا واحد واحد مع اثنين واحد ما معه أحد ما آمن به أحد أرسلهم الله جل وعلا لقامة الحجة على الخلق لكن ما استجابوا فقامت الحجة وحصل الهدف من أرسالهم وما استجابوا إذ رفع لي سواد عظيم يعني نظر في سواد الأمة والجيش والمجموعة من الناس من بعد يرون كأنهم سواد فظننت أنهم أمتي لأنه عليه الصلاة والسلام علم بما أطلعه الله عليه أن أمته تكثر ورقب صلى الله عليه وسلم في الزواج لتكثير الأمة لأجل أن يكثر من يعبد الله فظلنت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه دل على فضل موسى عليه السلام وأن قومه كثير والمؤمنون به من بني إسرائيل كثير فنظرت بعد هذا فإذا سواد عظيم يعني أكثر من الأول فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألف والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة يعني الذين أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ذكر من مع الأمة الأنبياء النبي وليس معه أحد والنبي معه رجل واحد ما آمن به إلا واحد بينما هم مرسل إلى أمة كثيرة ما هم معه ما معه إلا من آمن به فهؤلاء الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم من أمته هم أمة الإجابة الذين استجابوا وإلا فاوى صلى الله عليه وسلم مبعوث للثقلين الجن والإنس ومن الإنس اليهود والنصارى والمجوس وجميع بني آدم فقيل لي هذه أمتك هذا السواد العظيم أمتك دل على كثرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم والشاهد عندنا من الحديث ما جاء إلى الآن، ومعهم سبعون ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ما يعذبون، لا في القبر ولا في ال في عرصات القيامة، ولا ينالهم تعب ولا إرهاق، ولا يحاسبون ولا يسألون، لأنهم ما حصل منهم خطأ يسألون عنه. وجاء في حديث آخر مع كل ألف سبعون ألف يعني كثير والحمد لله الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أرجو الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه إنه جواد كريم ثم هذا صلى الله عليه وسلم ألقى هذه البشارة على الأمة على الصحابة رضي الله عنهم ونظهض الصحابة رضي الله عنهم يجلون النبي صلى الله عليه وسلم ويحترمون ما قالوا اخبرنا يا رسول الله منهم ولا قالوا انتظر لا تقوم حتى تخبرنا نهض ودخل منزله فلما ذهب صلى الله عليه وسلم اخذوا يتجاذبون الكلام فيما بينهم حرص الصحابة رضي الله عنهم على ان يكونوا من هؤلاء قالوا يا ترى من هؤلاء سبعون ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هذه نعمة عظيمة منهم قال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن لهم فضل وفضل الصحبة عظيم صحبوا رسول الله وجاهدوا معه وناصروه وواسوه بأموالهم لهم فضل لعلهم هؤلاء فنرجو الله يعني بنيتهم أن نكون نحن منهم لأن المتحدثون الصحابة لعلهم الذين صحبوا رسول الله قال بعضهم لا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم منهم من كان يسجد للأصنام ويعبد للآلهة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل إسلامه ومنهم من وقف في وجه الدعوة الإسلامية قبل الإيمان لكن يمكن لعلهم الذين ولدوا في الإسلام شخص ولد في الإسلام ما وقع في كفر ولا شرك فلعلهم هؤلاء فأخذوا يتجاذبون الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم ترك لهم فرصة يتناقشون وذكروا أشياء يعني الله أعلم ذكروا قالوا يمكنهم مثلا هؤلاء منهم الذين حذروا وقعت بدر الذين حذروا بيعة الرضوان الذين كذا الذين كذا يمكن من حمل السلاح مع النبي صلى الله عليه وسلم ممكن من أنفق كذا ممكن يعني ذكروا أشياء أخرى ما حدث بها الراوي فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أخبروه بما كانوا يتناقشون ما يخفون عنه قالوا تناقشنا في كذا تكلمنا في كذا فقال عليه الصلاة والسلام لما رأى رغبتهم ومحبتهم للمعرفة هؤلاء رجاء أن يكونوا منهم قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون